9 9 4 0 1 0 رقم التليفون ده من خلاله تقدر تعرف عنوان المركز في رسالة من جمال محمد بيقول أنا خطيب بنتي طالب مني يكتب ماذا أفعل معه احنا يعني تفاصيله وملابسات القصة ما نعرفهاش واضح احنا هو عاوز يسرع في فكات الكتاب عايز يسرع في فكات الكتاب احنا ده ما ب... احنا مش معه طول فترة الخطوبة ما... ليه يعني الفكرة ب... ما بطلش قاوي زين عن اللزوم عشان ما يحصلش نوع من أنواع اللي الأنواع اللي جاي ده إحنا خلاص عرفنا بعض ويخشوا على أمل إن هم عارفين بعض ويفاجئ بعد الجواز إن المعرفة دي لا تموت بصرة المعرفة الحقيقية يعرف كشوف. الكتاب هي... هيحل إيه في اللي بحضرات. ها لك اللي بقى لأن النهاردة لو أنا داخل بفكر إيه إحنا مختلفين ولسه قدامنا طريق طويل عشان نفهم بعض. مم. فبعد كده الكتاب وبعد الجواز هيبقى عندهم النية إن هم يصبروا على بعض شوي لكن لما أنا لي إن إحنا عادنا سنتين مخطوبين. يبقى مم. لازم نكون فهمنا بعض خيارك من الكلمة لازم آه. ففيها افتراض مم. وبقى متطمنوا وركنوا عليه ان احنا كده خرص بنى سنتين يبقى عارفين كل حاجة عن بعض وبيجوا مندهشين يا دكتور ازاي نحن بنى سنتين نعرف بعض ازاي بنى ازاي مشتشعر حقيقتها كده بس كل واحد كان بيجمل, بيجمل نفسه في فترة الخطوبة دي تطولش قوي عشان بتدخلش جواهم بالاحساس ده في الرسل أحمد درغان بيقول السلام عليكم ماذا عن الزوج الذي بنى حياته على استغلال دخل زوجته ومساعدة أهلاها هل يستحق تضحيتها؟ عفوا خاصة أنه رغم ذلك لا يحترم مشاعرها كزوجة وأنسة يعني يعني هو بيتكلم على زوج استغل, استغل دخل زوجته وإمكانيات زوجته وأهلها أنه بنى حياته <سؤال> في المقابل ما يعني ما بيقدرش زوجته أو كما يعني يحترم مشاعرها, مشاعرها ده ده ممكن يا أستاذ أحمد بنسميه يعني بي بينطبق عليه بعض المواصفات اللي هما بنسميهم ال ال ال السايكوباتيين يعني, يعني هو بيبقى متواضع لغاية لما بيوصل لمرحلة معينة وهتلاقي ان هي فترة عدم احترام المشاعرها دي بعد ما هيكون وصل يعني هما ساعدو رغطهم وقف على الرجلي وبقالو كين فهو أول ما بيدور بيدور على الناس اللي عارفة أصله م. أو اللي عارفة ضعفه اللي كان عليه قبل ما يبقى كده وبيحاول تخلص من هؤلاء الناس الشخص السايكوباتي ده ممكن معرفته إزاي من قبل ما يدخلوا الاثنين لل للعيش الزوجية هتلاقي هذا الرجل اللي هو مثلاً بيدعي يعني هتلاقيه بيزيد بي من من وصفه من من من توضوعه الاخر بيزيد بي من مجملاته الاخرين لكن مثلا في نفس الوقت هتلاقيه ممكن يضرب قطة برجلين هتلاقيه عنيف مثلا مع الحيوانات الاليفة هتلاقيه من الناس اللي هي ممكن ترمي زباله في الشارع هتلاقيه عنده حتة العداء عدواني عدواني في بعض ال بس, بس ببعد هو متجمل في الفترة دي في الفترة دي بيبلك بي بي بي حلو اللسان عزب الكنام ولكن ده زي السم في العسل هو بيحاول يبقى حضرتك بتقولي مواصفات صعبه قوي يعني يعني اللي بيقول دوت وفجأة مثلا ان هو بيرمي زباله في الشارع عنيد مع الحيوانات بقى هو عمال اقول لك ان انا طيب ورؤوف وكذا وفجأة تيجي بيعمل عمل ملوش اي علاقة خالص بالرعفة ولا اي علاقة. ما, ما, ما عملش نفس مش شايف لازم اقف عند الموقف دوت ده وتشوف ايه التناقض الغريب اللي, اللي موجود ده ازاي واحد حازب اللسان كده وبان عليه ان هو حنون وهو مثلا بيعمل ده ازاي على النظافه وعلى الحب وعلى الجمال وبيرمي ويسخ الشارع ففي يعني في تناقض في التصرفاته في حاجات كده هتلاقيها بتباين لكن طبعا هي عشان كده احنا تبين نقول يا ريت يا ريت ان هما يفهموا ان معنى المركز الاستشاري للزواج مش مقصود بيه بعد الزواج بس أيوة. ده اهم نقطة في الجواز اللي هي اختيار شريك الحياة اختيار الصح يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ايه اختاروا نطافكم مم. يعني يعني انت لازم تختاره مين اللي هيديني النطفة اللي هرب بيها اللي بعد كده عندي نسل منه فده أهم حاجة لازم نعملها فبييجوا يقول الحاجة اسمها تحليل نفسي بنشوف السبات الانفعالي عنده بنشوف ولو السبات ولو إن دي نقطة برضو دكتور أعتقدها هتبقى صعبة يا ستة نجمهاش بسير الدكتور خاص يقول المركز... مركز تقييم نفسي أنا عايز عنه نشوف حلطك النفسي آه المشكلة <تصفيق> مش أحسن مش أحسن ما أفاجأ مش احسن مقفاجة ان انا مع واحد نرجسي قاعد طول النهار قدام أوه. المراية عمال يشوف نفسه ويبدي نفسه في المصاريف يروح يصرف لنفسه يجيب اعلى لبس واحسن لبس أوه. ويسيب مثلا اهل بيته وولاده بمنظر فلوس طب ايه رأي حضرتك يعني برضو توضيحا للرسالة دي دور الاهل ايه وحالة الاهل ايه هل برضو الشخص الساكوباتي اللي حضرتك قلته ده ممكن الواحد يستشفه ويعرفه من خلال اهله وعيلته اه طبعا بص هو دايما ده بيبقى عنده حته الوصوليه يعني بيبقى وصولي انتهازي فهو النهاردة لما بيجي بعد كده يعني واحد المفروض يقول لك ايه واحد صرف عليه وهي وقفت جنبه واهلها كمان وقفوا جنبه واول ما تمكن قلب عليهم ما معنى وبقى قاسي كمان عليها في مشاعرها يعني معنى كده ان هو بيعمل ايه بينتقم مم. ونقول دايما ان هو بيحط اللي تحتيه بيدوس عليه يعني مش عايز, يعني حتى, عايز حتى تفكر عايز بالسطرة بالزبط دي بالزبط. ما تشوفيش نفسك علي بكده فلو رح آه. كسرها قبل ما هي تبتدي ايه تفكره بالقديم مثلا مم. فده نوع من انواع الهجوم فطبعا هنقول التعامل معها ازاي بعد هذا الشخص التعامل معها ازاي هو هذا الشخص مفروض ان انتي لما تيجي تعمليه هو بيحب الاجو يحب اللي كنت تديله زي بقوله ديله بريسيجو يعني مم. اه فبعادي عنه اللي كنت تنتقديه قدام الاخرين مثلا ام ما حنبيكلم بقى على التعايش هنا، إحنا أنا ببيكلم نصيحة التعايش مش نصيحة الإسلام، مم. يعني مش بقوله بس إسلامي. آه،, آه. ما إحنا بنحاء بنقول نصيحة هو خلاص هو هو فيه حتى دي، لكن هل مثلا هو مع أولاده كويس، هل هو مثلا رجل مش مش خائن مثلا، مم. هل هو رجل مستقيم، هل هو رجل متدين؟ لأن على فكرة التدين والمراسات الدينية ماش على خالص بالسلوكيات دي. والدريع على كده نحن تبقى تربية ومعاملات وتربية بالزبط فلو في الصفات الأخرى اللي قلنا عليها ديت المواصفات الأخرى ديت ممكن نقول لا ده مش مستدع أنه يبقى في حالة طلاق لكن إزاي أتعامل بقى عشان ما شفش الجانب السيء ده تتعامل إزاي فاحنا بنقول هاول إنه هو هذا الشخص بيحب دائماً حاجة اسمها البريز البريز يعني المدح المديح المستمر وانك انت دايماً تفادي النقد بتاعه أو توجيه النقد قدام الآخرين لده بيستفزوا و <تصفيق> حقة الثالثة إن هو لما بتيجي تكلمني عن عنك وعن أهلك بلاش تسكن دائما الماضي إحنا عملنا معاك بلشت عايريا يعني <تصفيق> اللي فيه بعض النساء غصب عنها لما بتتزنق في خلية ولا حاجة ترجع <تصفيق> للقديمة أنت نسيت لما مش عارف تكلمنا عامل اللي زايد أمضطرة يعني ما ويش <تصفيق> ما هي بقى ما هي بس ما بقى <تصفيق> بقى صدام واحنا النهاردة بنقول إيه ويا عزني بنقولها النهاردة لما محضر عشر نقط إزاي لحياة بلا مشاكل يعني فيه نقطة معينة هي اللي بتسبب وتسير المشاكل مم. ومن ضمنها حتى المعايرة دي اه. آه. آه. دي المعايرة دي بتعمل حالة استفزاز عنده واستنفار فبيبتدي سلوكه يبقى عدواني تجاه الظرف التالي خلاص احنا يعني هنقولك حاولي تمتدحيه في اي مناسبة وفي كل مناسبة وأمرك لله في يا جماعنا زمالكاو أخويا أهلاوي زيت تعصب ضد أخويا الأهلاوي ده سامح <تصفيق> فتحي حنفي ما احنا بنقول بلاش تعصب يعني هو جميل ان كل واحد يبقى له فريقه اللي بيشجعه واللي واقف جنبه واللي واقف وراه لكن خلي التشجيع برضو ياخد الشكل الحضاري اللي ممكن يعني يبعدنا عن حالة التعصب اللي بنشوفها طبعا ااا بالمناسبه انت اهلاوي ولا زملكاويه يا دكتور لا انا اسماعلاوي اسماعلاوي اه, آه. انا اصلا مقولش اسماعلايه بس انا انا مش متعصب خالص انا ده كمان اللي بيعجبني في الاسماعيلي انهم بيلعبوا كرة حلوة اه ما بهنينيش بقى النتائج ان هو اصلا مش جدول ب... بطولات يعني فريق مش بتاع بطولات فمطلعني <تصفيق> برامود اللي إيه؟ إن أنا أحسن بقى أحسن بيبوت أحسن بقى وأخدش بدوري أنا عارف ما هو شغل الدوري لكن, لكن لأ ما بتشجعشي لأهلي ولا زماني لا خالص آه. بس أنا فعلا بشجع اللي بيلعب كويس يعني أنا أي حد بحب بحب هتشوف الماتش يوم الخميس من إن شاء الله أعلازم طبعا أشوف آه. الماتش. آه الماتش إن أنا بحب جدا أتمتع بال بحب أشوف التحديات في اللعب بس ياربتي بقع والأباء داخل الماء داخل اه خلاص دكتور معانا الدكتور مدحت عبد الهادي طبعا بعيد تماما عن التعصب اليوم آه اليوم اللي يعدي من غير نكد ما يتحسبش من عمري <تصفيق> مع العلم بنحب بعض جدا <تصفيق> ده, ده أبو منى ده ابو منى اه أو أو <تصفيق> هو, هو, تع... تع... هو تعريف <تصفيق> النكد ايه هنا ما هو ممكن واحد يجي يقولك لك ايه لو قلنا مثلا الصبح اختلاف مثلا هناخد ايه النهارده اه صباح النكد يا سيدي لا ما مش نكد لان المشاكل الناس بتفتكر كلمة مشاكل دي عيب اصل النكد اصل ده معناها ايه هنأكل ايه النهارده طباحات عشان آه. يجيب ده اللي لا. انت عايزه يخش دا. في حته التخمين آه. ما انا اقول له في 10 نقط كده لو قلناهم انا عايز اقولهم بسرعه اسمعني بص اول حاجه يا جماعه تخلو بالكم منها قوي ان احنا نتجنب او يعني ايه تجنب مناقشه المشاكل ليه عشان ما نتخانقش اقول لك لا ده بيعمل تراكمات جواك وبيعمل زي اللغم بينفجر في وقت من الأوقات كده ما, ما مش محسوب فعلاً ناسك بتنفجر طب انت ليه تسيب نفسك كذا ضغوط خزن ليه تحت بند إيه أنا مش عايز مشاكل لا يا سيد عاوز مشاكل وتكلم أول دول وخرج اللي جواك هذه أول نقطة مم. أو أول نصيحة نمرت ميل في ناس عندها حتى الدفاع الدفاع اللي الدفاع الدفاع دوت يعني أنا صح شو بقى ولازم أدافع عن وقت نظري قبل ما أسمع وقت نظري تاني لأن أنا خلاص خمنت إن إحنا داخلين هنا آه نائر ونئير ف... يعني ده قبل ما يعترض الطرف الثاني على وجهة نظري قبل ما أسمعه يعني قبل ما أسمعه أنا شاكك إنه هو داخل دلوقتي لنوقتي هاجمني فأنا بروح جاي واخد الموقف المعاكس الدفاعي, الدفاعي. يبقى أنا نهاردة ما يعطي نفس إن أنا أسمع ولما ما سمعتش ما أفهمتش وما أفهمتش هو ليه كده فبالتالي الموضوع ساق جدا مننا من ومن من بعض م. نمرأ ثلاثة عرفة تعميم عندنا خاصة التعميم ده أنت عمرك ما جبت انت عمرك مش عارف مامتك ما يوم ما بتيجي دايما يوم ما بيجي مامتك يبقى يوم مش عارف مش فايت مم. تبدا تعميم هو مثلا عشان حصلت مرة خلاص ظلامت الست بقى كل مرة اه انت جاي لا وبوسك يبقى جاي ما عند مامتك دايما <تصفيق> دايما <تصفيق> الحاجات الحلوة بتتنسي ما هي التعميم ده بيخلق نوع من عند الاخر يعمل ايه ما أنا مهما قلت ومهما عملت مش هتصدق مم فشفت ما المشاكل الصخجانة دي هي اللي بدو أدى للفجرات الكبيرة اللي بعد كده بنشوفها تيجي هذه يقولك أنا عايز أتطلع ليه حياتي معايا زايد زفت زي زفت زايد ستين تفتر تقولك على حاجات حس عايفة جدا بسيطة ها المان عايفة يعني إيه يعني بسيطة ما ستعيش انك تيجي تتكلم بفطرة أمم بس اهدي كده واحد الله تعالي بقى نقعد نتكلم ونرجع الموضوع ده مع بعض على فكرة دكتور متحمس ما ليش نقص ف في النقطة دي بس لأن فعلا الملاحظ أن لما بيبقى في موقف كويس آآ آآ خلاص بقت كل المواقف اللي قبلها كويسة ولما آآ. يكون في موقف سيء اللي هي عملية التعميم بيبقى كل المواقف سيئة آآ. هل درجة لأن إحنا ودي على فكرة ظاهرة موجودة في مش اللي عندهم مشاكل ده موجودة كتير جدا آآ. هل درجة أن إحنا عاطفيين زيادة عن اللزوم وبننفعل قوي بالموقف الحالي لا ده تركيبة نفسية لازم الناس تفهمها يعني لما جي فرويد مثلا وصف الشخصية او النفس البشرية قالك ان هي في قوتين متضادتين ومتصارعتين طول الوقت ايه هما؟ قوة استحضار المعلومة لما تحب تخش تجيب معلومة خيرة معلومة جيدة فيها مثلا معنى اخر مرة سعدت امتى تلاقي في قوة تانية امت راح تهبأ من مكانها اسمها قوة المقاومة تقاوم هذه الفكرة استحضار السعادة ليه؟ لان هي عايزاكي دايما في كبد وخلقنا الانسانة في كبد <متحدث> فهو الإنسان لو ما قدرش يفطن لهذه النقطة عمرك ما هتسعد لأن في قوة مقاومة دايما بتمنع لا لكن تعالي افتكري آخر مرض خلقته فيها تدقى فريره راح تزقاكي راح تزقاكي الجوء خشي هاتي طلعي <متحدث> فتكري شفت قدي <متحدث> بقى هذي نفس ليه نسك الشر والأيدي. ما هو الإنسان مكون من ثلاث قوة الأنى العليا بنسميها الضمير والهوى وهي النفس الأمارة بالسوء وبعدين بينهما نفس البلاء مم <متحدث> بين... بين طرفي راحة يعني الضمير والهوى بعد اللي قالوا فرويد الحل ما الحل الحل هنا ان هو ايه اعمال العقل مم. ربنا سبحانه وتعالى جاب الامانة الامانة دي هي ايه يا جماعة القدرة على الاختيار اللي نبع من التفكير اللي هو ربنا مايزن بيه عن اعمال مخلوقات العقل فلازم نتفكر ونتدبر طيب احنا عند نقطة التعميم استأذن حضرتك في تليفونات سناء بتقول كتير آه يعني آه يعني في قبل ما نستقبل التليفون نقول برضو نرد على الرسائل دي ونرجع تاني نكمل مع حضرتك مهما العمر يجري لا دي رسالة برضو خاصة بالكرة يا جماعة احنا منتكلم عن مشاكل العلاقات الزوجية والأسرية زوج لا يصرف على زوجته ولا على أولاده ويسكر ويأتي يعني بالمحرمات ماذا تفعل الزوجة دي دي يعني انت ما ما قلتش حاجة كويسة في الزوج آه, آه, اه طبعا يعني احنا دايما بنقول ان الخمس اشياء اللي احنا بننصح بالطلاق بيهم اللي هي هي في ثلاث حاجات قالته شوف بالخمر ده الادمان والزنا او الـ او الفاحشه وده برده حاجة تانية والحاجة الثالثة البخل الشديد دول ثلاث اسباب من خمسة بينطبقوا على هذا الزوج لكن طبعا كونها انها تقول وعلى اولاده معنى كده انك انت صبرتي كل هذه المدة لغايه لما جبتي اولاد وكبروا وبعدين النهاردة بنتكلم وده برضو حاجات من الحاجات اللي هي بصراح بتحيرني كثيرا يعني م. اللي هو هي تيجي تقولك ايه اما لو ما عنديش حل تاني كان لازم استحمل هتلاقي اعتبارات كثيرة بقى ما لاش علاقة بالزواج خايفة ترجع لأهلها من كتر التزمت اللي كان في بيت الأسرة هربت وجت وفقت على أول زوج تقدم لها عدم عملها وطيب ما عنداش وظيفة ما عنداش دخل فالخوف من الفقر وموجهة الحياة لوحدها في وسط هذا القانون نظرة ال... ال... ال... ال... ال... المجتمع للمطلقة؟ لا غير دي ادي اتحسنت شويه لكن الحاجة الثانيه اللي بترعبني بصراحه يعني ان احنا عندنا قانون عاجز يعني ما ينفعش مثلا ان المراه تقعد 3 سنين مثلا بتدور على على على على اسمها ايه نفقة ما ينفعش هتعيش ازاي وراجل اصلا لا يع لا, لا يمت للرحمه بصله ما بيسالش على الاولاد وبيصرفش فدي تعمل ايه هتروح تمارس الرذيل عشان تكتسب قوتها تجيب منين واهلها مثلا ما عندهمش وسابت شغلها وما اشتغلتش طول عمرها ما عندهاش إحنا عشان كده الآن إحنا في المركز عندنا عملنا مؤسسة خيرية الهدف الأساسي هو الموضوع ده الهتناء بأولاد المطلقات كمان بالذات لأن هي دي مشكلة اللي بتوجي الزوجة بعد الطلاق أوه. فكل دي بتبقى أسباب بتمنحها إنها تقول أنا مش مبسوطة أو تقول أنا عايزة تطلق فبتستحمل م. لكن بيجي لها فترة يعني زي يعني المجتمع, المجتمع بيبقى عامل إن هو يدفع الأولاد دول في الشارع وبعدين بتيجي مهم. بعد فترة بقى بعد ما خلاص كل الدنيا خلاص يعني يع مم. تروح طالعة تقول لك بقى إيه الحقوني أعمل إيه هي هنا بتنفس عن نفسها على الفكرة يعني, يعني هي واخد البرنامج كفرصة إنها بتنفس عن ما بداخلها على على وعسى إيه إيه للضغط اللي جواها شوية لكن آه. أنا بحذرها طبعا وكثيرات منهم من هم يعني موجودين مم. على في مجتمعنا بيعاني مثل هذه المعنى طيب في رسالة تانية أنا مخطوبة وخطيبي يريد مني دائما كلام حب ويقارنني بخطيبة صديقه دي من ضمن الأخطاء الشائعة جدا يعني ان هو انت انت اه انت ليه هو انت زي صاحبه زي صاحبك يعني زي ما هي مش مش مش زي خطيبه صاحبك انت كمان مش زي صاحبك بمعنى كل واحد له امكانيات ما ينفعش النهاردة ان انا عايز مش مش فستان بشتري بيعجبني بنفضل ادور عليه غلط لما ايه لا ده انا بقى انسان له تكوين نفسي ولو خلفية اجتماعية ولو آه ثقافات تربى عليها ما تجيش فجأة الغي كل ده مم. وأطلب منها أن تكون صورة تبقى أصلًا من فلانة أو من أمي لا ده معناه أن أنا مغير مم. وأكيد طبعا دول ناس متعلمين المفروض يفكروا مم. أنت أنت الأول محتاج إيه ما جالس الأخير مش محتاج الناس تقول لك الكلام مثلا جالس هي اللي محتاجة منك أنت تقول لها الكلام الحب وعملية المقارنة دي أنا أعتبرها زي التعميم تعليم لأنها مشكلة بتبقى موجودة في الطرفين طبعا. يعني زي ما هو بيقارن بخطيبة أكيد صديقه. هي هتبتدي تبوص برضو صديقه بيعمل خطبتوا إزاي هتبقى مسألة بقى إن أنا عاد عملها لاعب إلا برة وناس اللي جوا طب بنركز معين في الخطرة المقارنة دي كمان يا دكتور بعد الزواج يعني دي بقى بعد الزواج اللي ممكن أه. تقلب حياة الأسرة لجحيم. ما هو ذا ذا الواقع اللي احنا فيه دلوقتي إن بعد العولمة ها أه. وبعد التغيرات الاجتماعية اللي حصلت بقى في مصادر كثيرة جدا للمعلومات. فبقت الناس تقارن غصب عنها بتقسمع في البرامج م. وتسمع في في الانترنت وتشوف على الانترنت آه. والمقالات م. وتقارن ما بداخل المنزل تبقى بجد فاهمه هو ده الراجل يعني المعرفة المعرفه مش في صالح العلاقات المعرفة الانترنت. مع تغيب العقل لان الحتة اللي انت قلت عليها دي كانت حته جميله قوي حته ايه ان لما اقارن لن ارضى امم واساس الرضا ايه القناعه إن, إن, هو... إن, ان الواحد يبقى عارف ان دي ظروفه يعني انه, إنه... إنه واكل ان هو واخد دي نقص بس واحد حاجة ثانية زائدة الشيطان يمانيك بالمفقود عشان تكره الموجود دائما كذا يبقى م. أنا نهاردة ببص على الناقص في زوجي أو في خطيبي أو في خطيبتي ومقابل ذلك بنسى ها؟ ان أنا عندي موجود فشوف الناقص في الآخر قل إيش عنده كذا بس اخذ زملك الجمالك أصلا اللي بتقوله الكلام عاملين زي القهراء وملجمية مثلا و... كلام مهم مثلاً والله يا دكتور آه. يعني مهم قوي ان احنا نسمع حضرتك لان يعني دي بتبقى نصايح عامة لكل المتزوجين لكن احنا معانا تليفونات برضو عايزين نرد عليها ألو, ألو؟ أيوة. صباح الخير يا صباح النور م. نتعرف بيك اتفضل والله انا انا انا اسمي محمد مش عايز ادكر الاسم الثاني لا لا خالص براحتك خالص احنا بنرفع الحرج عن اي مستمع ان هو يقول لنا اسمه اتفضل حضرتك الدكتور متحث معك صباح الخير يا دكتور متحث والله يا انا لسه فتح الراديو من شوية ولقيت ان حضرتك بتتكلم كلام بمنتهى العقلانيه وفي افاد اهلا بيك يا استاذ محمد اشكرك الله. الله يخليك يا دكتور والله انا المشكلة مش بتاعتي انا انا ما هو البرنامج اصلا يعني انا لسه فاتح الراديو انا عايز اعرض حاجه يعني واحدة تكت مطلقة ومعها ولد وبنت ووجدها ما بيصرفش عليها وما عندهاش أي دخل وووأهلاها حتى بيبعد عنها فكيف حلها إيه؟ يحلها من من, من الكلام ده أو, أو من المجتمع أو أو أو من من الحياة من الحاجة اللي احنا عايشين فيها. أنا بكلمك من داخل أمانة إني دي ولا دخل فيها أهلا مش موجودين جزء مطلعها معها ولد وبنت ازايها تتصرف في الدنيا دي؟ ما هو حضرتك بقى هنا بنقول إن المجتمع المحيط بيها لازم يكون يدخل ويكون في ناس خيرين حواليها او يلجأوا لبعض الجماعيات الاهلية او الجماعيات الخيرية اللي موجودة في المنطقة اللي عندكم ويحاول يجدونها عمل مناسب تضمن بيه دخل مناسب يعني يعني تصرف بيه على اولادها ولو ما كانش في اي حاجة احنا قلنا رقم السنتر ممكن تبقى تتصل بينا وان شاء الله نحاول نجد لها حاجة كسوبر من سوبر مساعدات <تصفيق> I'll التليفون علوم علوم أيوة أيوة علوم السلام عليكم عليكم السلام, السلام. ممكن أشارك مع حضرتك اتفضل أهلا وسهلا اتفضل مع حضرتك الدكتور نحف صباح الخير دكتور صباح المورف. والله أنا في مشكلة إذا هو مش عايز أقول اسمي عشان من عندنا مش لا لا مش مشكلة مش مشكلة سلام. أنا كنت في مشكلة غيرت إذا هو كنت عايز اخد رأي حضرتك فيها الصدر. لانها بالنسبه لي عامله لي أرك جميل جدا اتفضل انا ليا لي ابني يعني عنده دلوقتي حوالي 19 سنه امم وفي احدى كليات اللي موجوده هنا في محافظة الجيزه جامعه القاهره نعم ف الولد يعني بصراحة ربنا انا يعني هو الحمد لله رب العالمين يعني منتظم ولا بيشرب تجاير ولا بيمشي مع اصدقاء سوء ولا كده هو بس كان بيصخر مع اصحابه لوقت متأخر في النيل و... ولفت نظره اكتر من مرة و... وحصل مشكلة بيني وبين والدته فالاسف لقيته دخل عليا علي عليا علي بألفاظ مش كويسة لدرجة انه هو يعني هقول للحضرتك يعني أنا محرج إن أنا أقول إن هو مد مد إيده على أبو مد إيده على أبو طب هل المشكلة حضرتك. من وجهة نظر حضرتك تستدعي يعني مثلا كان فيه إهانات مباشرة للأم مثلا خناء بينك وبين الزوجة بس كانت فيها و... والله هو هو يعني يعني الحوار كان عادي جدا مشكلة زي المشكلة اللي بتحصل في أي بيت من البيوت اللي موجودة دلوقتي اللي هي الظروف الاقتصادية ومصاريف البيت وكده هو احنا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا طب انا يا جماعة الخير انا امكانيتي كذا وانا ما اقدرش مثلا على على المصاريف الزيادة لا انت المفروض ان انت تعمل وانت المفروض ان انت راجل وانت المسؤول عن البيت وانت المفروض يا جماعة انا ما معيش كده لدرجة حضرتك ان انا يعني مش إنما زعقت إنما تخنيلت مع والدتو أو دربتو أو, أو, أو الأخرو لا أصوله بحوار يا جماعة أنا ما معيش زعقت يا جماعة أنا ما معيش أعمل إيه أعمل إيه بصت لقيت طبعا أمامته طبعا زالت وقالت إزاي أنت تقضيحنا في عنا فصة الجيلان أنت تزعق وتقول أنا ما معيش والناس تقول علينا إيه معلش بس أنا إمكانياتي طب أعمل إيه مم. طب هل ف... هذا الابن يعني عمره 19 سنة هل هو الكبير هل هو الصغير اه هو هو هو الكبير هو بقى كان جاي ساعتها من بره فلأ فشف والدته سائرة من شوان بقى حضرتك قال في ايه ايه ايه ايه الكذا كذا كذا قال لي اللي انت زعقته وقلت كذا هو ده انت عايز تفتح نفس الناس يا رجل يا رجل يا رجل وقعد يعني انا انا بصراحة ربنا من, من هول المفاجأة يعني انا لدرجة ان انا أ... يعني اتصمرت انا ما أنا سددتش ان ابني ده يعني هو اللي بيقول لي انا كده يعني كانت اول مواجهة بينك وبينه اه يعني يعني كانت صعبة جدا بالنسبة لي يعني انت اللي انا يعني مش قادر اقول لحضرتك يعني عندي حاجة جديدة جدا. طيب هندهوا بحريك حالا دلوقتي ونفسر الموقف دوت وازاي التعامل معا وشكراك شكرا جزيلا على مشاركتك وحضرتك شكرا للحضرتك يعني أنا بس كنت عايزة أقول حاجة يعني أنا الموضوع مشاكل الولاد مع ال الأهل الموضوع ده خاص بزميلتي أهلة بتقدمه يوم الاثنين إن شاء الله الجاي يعني هي أسبوع وأنا أسبوع لكن نظرا للتوتر الشديد ال في المستمع ف فلازم يبقى فيه رد الحياة هو الحاجه طبعا ده واضح ان ده تكوين نفسي عند الولد في نوع من انواع الغضب تجاه الاب يعني يعني حضرتك لازم قبل ما تبص نشوف الولد عمل كده ليه نشوف الولد ده بقى كده ليه يعني بقى فيه هذا العنف لدرجه ان هو بينسى العلاقه العلاقه اللي هي الزبيه العلاقه الايه المقدسه يعني علاقة بين الابن والاب احترام الاب واجلاله بقى غير موجود ليه لان هذا الولد أعتقد يعني والله أعلم أنك أنت في فترة معينة لما كان هو محتاج وجودك معاه ما كانش هاي في الجنبه كان بيشوف دايما هي الأمة هي اللي بتخب بالها منه وهي اللي بتجيب له الطلبات يعني كنت أنت بالنسبة له زي الشخصية اللي هي ال ال ال بنسميها ال الرخ اللي هو الغير موجودة بيسمع عنك بس بيسمع عنك مثلا أو أنت بتوقع العقاب عليها بكاز يكون قسوة قد تكون مبكرة من هذا الأب تجاه الأولاد فالأولاد بيطلعوا مشحونين <متحدث> ضد هذا الرجل فبينسق مع الوقت بقى خصوصا ان ما فيش مواقف حصلت قبل كده بتدل على عم عم الولد لا شحن لا شحن ان الولد نجحنا موجود جواه نتيجه ان زي بقول لك كده ان هو يعني ما دي برضو غريبة شويه هو تلاقي هتلاقي فيه تصرفات بس يمكن الاب كان بيضغطه عنه ما كانش <متحدث> بياخد باله ان هو <متحدث> الابن نفسه بس ما بيسمعش الكلام وما بيسمعش كلامه ونده بالذات دايما بي بتاع حشاش اجانا بقى عشان فيه مكالمات يا دكتور مدحت الاب يعمل ايه في الحالة دي لا الاب هنا محتاج ان هو يعيد من اول وجديد التكوين بتاع علاقته لازم يرجع تاني يطلب هذا الولد وياخده يطلب انك تقابله وقعد معاه اخده في قطه أخده وقعد في مكان خارجي برا آه. وبتجي فهمه قل له يا ابني انت ممكن تكون ده نتيجة انا اخطأت قد اكون اخطأت في تربية تجاهك ولكن ده مش معناه ان احنا العلاقاتنا تبوز لهذه الدرجة مم. كلمة مم. اللي انا اخطأت دي بيبقى اعتذار غير مباشر بنسميه وهو ده اللي بيمحو او ب الغضب عند الاخر انا بنقول ان السعادة اساسها الرضا وان انا ارضى لازم احس ان انا قادر على ايه على المسامحة والغفران مم. فانت النهاردة بتقوله كده اغفرلي وسمحلي يا ابني انا اختطف حقك قل لي بقى انت كده ليه احتويه انا احتضره اه دكتور متحط عبدالهادي في تليفون معنا الو, ألو. ايوه ألو. عليكم والسلام اتفضل حضرتك الدكتور متحط سمعك ياريت سريع عشان الوقت اتفضل اه انا بشكر الدكتور متحط بشكركم على البنائج الجميل شكرا انا هقول حاجة برضو بدون ذكر اسمي انا عندي 43 سنة والديتي توفت لذن 7 سنين وقبل ما تتوفى وصتني وصايا على والدي <مه> كنت ايامها خاطب وما ومحفقش نصيب لظروف ان انا لازم ادعى قريب من وجه شوية هو تحطه بيتمتع بالصفحة كويسة جدا يا دكتور وخندرهم <مه> ايه بس 8 سنة ونصف جاله اكتئاب نفسي لان انا طول اليوم في الشغل وبرجع متأخر شوية غزبا عني فالقعدة الواحده تقريبا عملت له اكتئاب بياخد أدوية مضادة للإكتئاب وجدت له حاجة زي التخيلات والتخيوات كده بياخد لها دواء معين الحمد لله دي خفت بس هي نقطة ان طبعا الناس كلها بتقول انت المفوط تتجوز ويجيب لها حد يا في ديت مشكلة انه هو ليه بسط وخفت ومتعود على العيشة معينة يعني أنا خاولت أجوزه هو الأول بصراحة يعني هو عمره 65 سنة الحمد لله التحليل والأشعاعات على كل حاجة فيه سموك أساكت أنه هو كويس جدا تنصح يا بعد هو آخر جرع من الدواء بتاعه النفسي شهر اللي جاي يبقى كده الكورسي أنا شايف أنه الحمد لله بيستجيب أول العلاج تنصح موضوع أنه أنا أسعى أنه هو اللي يتجاوز أول لأنه أنا عارف أنه أنا مش هينفع أتجاوز واجيب له واحدة تقعد معاه يعني حيبقى صعبة لانه م. عرضوا كل ستة عايزة تبقى خيبتها حاجة منفصلة لها بيتها وكامحة يعني يعني حضرتك بتسأل الدكتور متحت ازا كان ينفع يعني تعرض عليه موضوع الزواج ولا لا انت معرضتش علي الموضوع عليه الموضوع دخل نعم معرضت عليه الموضوع بتاع بتهالجواج وعليه المفاعد فيه لما من سنة ونص دخل في موضوع المشكلة النفسية ديت الدكتور نصحني مصرحني اني بلايش ان اختياراته دلوقتي حتبقى معزوزة <تصفيق> أنا أنا هقول لك حاجة على حاجة يعني طبعا عشان وقت الهواء هنجاوبك حالا دلوقتي تسمعنا من خلال الراديو هو أنا شايف إن طبعا موضوع إنه هو بياخد أدويه, أدوية بضد التهاب لازم يستشير طبعا الطبيب عشان يوقفه أو يوقفهش لكن حتى إنه هو اكتئب ليه طبعا العوامل اللي هو بيتكلم عليها إن هو قاعد طول النهار لوحده طب مش حجز مع أصدقائه طب فين بقية الأهل فين إخواته هو أخوات الأب نفسه فين أرائه ليه انت حطه في البيت لما تحاول تشترك له اخي في نادي ان شاء الله حتى يكون نارك الشباب دار المسنين دار المسنين مثلا بعض الدور على فكرة بتبقى يعني ايه متنفس للعباء اه بلقي ناس من سنه بلعب وسنة نفس اللعبة اللي بيحب يلعبها بيشوفوا بي حد, حد يكلم معاه حد يكلم معاه لكن طبعا انا احطه في مكان زي كده معزول وهو بحله الجواز بس لا طب انا اسأله اتفاهم معاه يعني جايز بنقول دايماً إن أصدقاء الهوايات العمل آآ آآ الزواج طبعا والشريك في أشياء كثيرة جدا لازم البني ادم ان هو يحتفظ بيها زي المرأة بالضبط اللي بتيجي بننصح ما نعملوش كده ان هي تيجي تتجوز يقول لها ما تصاحبيش دي تبطل تتصاحب سيب شغلك سيب شغلها هوايات ايه بالوجع ده بتتصرف فلوس على الفاضي تبطل الهواية اللي بتعملها فخلاص تنازلت عن كل حاجة وبتبقى منتظره كل حاجة من هذا الرجل طبعا الرجل ما بيديش كل حاجه فتفضل هي مكتئبه تبتدي مم. تكتأب وتبتدي يحصل لها ايه انها تبقى قاعدة معزولة في البيت لوحدها طب ما انت اللي عملت في نفسك كده مم. يبقى لازم دايما بنعدد المصادر اللي بيخشينها منها الساعات ما بقاش بس حاجة واحدة فانا شايف ان هو لازم يبتدي يعني ياخدوا يخرجوا العالم الخارجي 65 سنة وصحته كويسة طب بعد في البيت يعمل ايه مم. ليه ما بينزلش يحتكب اصحاب القدامة ليه ما يمارس عمل هو ما هي مثل. النقطة ان هو بيشتغل وقت كتير في الليل في الزواج الحياه لا بكلم على الاب ان هو ما هو م. الاب واضح ان هو صعب يتحرك لوحده ما قالك اللي صحته كويسه قالك ان هو ما عنده اي امراض جسديه خلص ده الوحده هي العامله في كده انا غني اكون بس هو الأب يعني ايه احساسه بان هو بقى عدم الم... عدم ال... والتعود يا دكتور لا يعني احساسه في... عدم القيمة أوه. فقط قمته أوه. الاحساس ده في حدته محبط جدا على فكرة <تصفيق> لو حاس ان هو القعد في البيت والابن اللي بيصرف عليه وحاجات كده وممكن يكون في بعض التصرفات برضو من ابن غير مقصودة اللي هو بيطول في قعده برا البيت ويفتكر ان هو مش عايز يقعد معايا وسيكون ابن بمشغول فهم قصد ايه؟ ممكن يكون ابن بيذكر لفظ المصاريف بشكل مثلا عفوي فالأب يأخذ بحساسية أنت بتصرف عليه دقة دقة مهما في السنة أوه. ده بيبقوا آه. حساسين ده جدا كل كلمة أوه. طيب في رسالة آم آم واحد بيقول زوجتي على طول صوتها عالي وبتسبب مشاكل كتيرة أو بتحصل مشاكل كتيرة بسبب عصبيتها مع الولد والولاد صغيرين خمس سنين وعشر سنين <تصفيق> سريعا يا دكتور بقى. فهمت. أنا خايف أحسن يكون هو اللي يعني صد صد. لا صدها عالي عليه هو بس هو جاب على الأولاد يعني هو. إنه بيقول صدها عالي على الأولاد لكنهم يقول صدها عالي على يانا بس هو مرتاح. <تصفيق> يعني في الحالتين هي مشكلة. ما هي ال ال العصبية العصبية هنا من المرأة أو من الرجل دايما بنقول لهم مصاحبة بانفعال جسدي. في في لغة الجسد بنسميها جوحزر عينين نفور الأوردة في الرقبة تشنجات في الجدين أول ما يحسن ده في حصل إن هي تطورات الجسدية بتحصل يبتدي هو يغير الموضوع في حصل إيه أنا هعمل شيء شا شابو شيء شا شا معاي لو هو قاعد قدامها ففي مواجهة يروح ساب المكان ده يروح قاعد جنبها هي يعمل أي حاجة بحس إن هو خلاص رأب, رأب بعنيه إن في تطورات بتحصل في جسدها هيحصل من موجة واضح عصبية واضح إن ف... دي يعني واضح إنها بتباع بقى... كتير طالما الموضوع متعلقة بالولادة يبقى كل شو هيعمل شيء ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب بص بقى حضرتك الرسالة الأخيرة بس موضوع العصبية ده أنا أسفل وقت جري محتاج كلام محتاج كتير, كلام كتير أو دلوقتي أو دلوقتي. فعشان كده مش هنستفيد فيه محمد إسماعيل بعت لنا مش محمد إسماعيل زميلنا محمد إسماعيل مستمع بيقول ماذا يفعل الزوجين يوم الخميس القادم إذا كان أحدهما أهلوي الآخر زمل كاوي حتى لا يحدث طلاق هل يأتوا بمأزون أجنبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا قمت عادي محمد حسين جاي بقى أنا هقولك حاجة محمد إسماعيل أنا إذا لك حاجة رسلها دي الوحيدة اللي ممكن يرد عليك فيها دكتور طارق الأذور هو موجود في الاستوديو دلوقتي عنده الفترة اللي جاية هيرد عليك وتشوف تجيب مازون أجنابي ولا لا لحل <تصفيق> مشاكل اللي هتحصل يوم الخميس وطبعا لازم يا جماعي يعني بتشوفوا الماتش أرجوكم بأعصاب هادية كلام مالي جاوة أنا بالجمهور أنا بتكلم على الزوجين اللي هما موضوع حدثنا النهاردة لأن فعلا ممكن يحصل توتر وقلق كتير ومشاكل كتير <تصفيق> فترتنا انتهت النهاردة عايزينها كده عايزينها طبعا تبقى صورة قريبة لل مش هنقول مثالية لانا مفيش صورة مثالية ولكن نبقى قدر الامكان نبقى بعاد عن المشاكل او نبعد المشاكل عننا شكرا دكتور عبد الهادي استشاري العلاقات الأسرية والمحلل النفسي بشكر حضرتك جدا يا دكتور شكرا ليك وكل سادة مستمعين ما تنساش الاثنين بعد الجاي اول موضوع ان شاء الله هنتكلم فيه العصبية, في العصبية. العصبية عشان بس نقول مستمعنا اللي بعت رسالة شكرا أحمد إمام هندسة إضعية شكرا سناء الحلواني الإخراج وتحياتي هناء أبو العلا <تصفيق> الستفتاء الرياضي لإدعة الشباب